وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله, فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافعوا وقيل لهم تعالوا, تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو انفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان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 الفضل ويستبشرون بالذين لم يلحقوهم من خلفهم ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم الا خوف عليهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمه من الله وفضله وان الله وان الله لا يضيع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 I'm you